يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثامن عشر عن أبي, عن أبي ذر ومعاد بن جبل رضي الله تعالى عنهما وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال إنه حديث حسن وفي بعض النسخ قال انه حديث حسن صحيح وقد تناول الحديث قضايا ثلاث القضيه الاولى الامر بتقوى الله وهي لا شك قضيه كبرى حيث ان المؤمن مطلوب منه أن يلازمه تقوى الله في كل احواله فان من اتقى الله وقاه وان من تمسك بتقوى الله نجاه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي كل من استنصحه يوصيه بتقوى الله والآيات في كتاب الله كثيرة تحسنا على التقوى ومن أظهرها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أسهب المؤلف جزاه الله خيرا ورحمه الله في بيان التقوى ودرجتها ومكانتها واثرها ثم جاء جاءت القضيه الثانيه من قضايا هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها اتبع السيئه الحسنة تمحوها أي فإن الحسنات يمحين السيئات والسيئات كما هو معلوم منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر وأهل العلم متفقون على أن الكبائر إنما تزال وتمحى بالتوبة اما الصغائر مظاهرها هي التي تمحى بفعل الحسنات وفي درس اليوم يذكر لنا المؤلف ما المراد من محو الحسنات هل انها تسقط وتزول وتمحى حتى إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وان الملائكة الموكلين بكتابه الحسنات والسيئات إذا ما ارتكب الإنسان أو فعل ذنبا ثم أتبعه بحسنا فإنهم يسخطون ذلك الدم ويسقطون ما يمحوه من السيء من الحسنات ثم يكتبون الباقي لكن الامام ابن رجب رحمه الله اورد اقوالا لاهل العلم في هذه المسألة فمنهم من يرى ان محو السيئات يكون بازالتها كما وضحنا ذلك ومنهم من يرى انها لا تمحى لكنها تبقى في السجل تبقى في سجل الانسان وان كان لا يؤاخذ عليها لان هذه الأشياء التي اقترفها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعرضها عليه، ويوم القيامة يقرره إياها، ثم يمن عليه جل وعلا بأنه سترها عنه في الدنيا، وأنه سيسترها عليه يوم القيامة. فتكون المنة من الله جل وعلا في هذا ظاهرة وأن هذا هو الذي يسمى بالعرض عرض الحساب كما جاء في قوله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا واما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الى غير ذلك من الايات التي تبين ان الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز بعد ان يقرره, أن يقرره بما اقترفت يداه كذلك تناول الإمام ابن رجب في هذا الشرح هذا الحديث مسألة الكبائر والصغائر وأن الكبائر تفتقر إلى توبة وأن الصغائر تمحى بالحسنات ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من التوبة في ذلك كما ان ابن رجب رحمه الله يتناول استفصالا في جزئية من جزئيات هذه المسألة وهي ما هي اللمم او ما هو اللمم لان الله سبحانه وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ما المراد باللمم التي وعد الله جل وعلا انه يعفوها يعفو عنها ويتجاوز ما دام الانسان تجاوز كبائر الذنوب فإنه يتجاوز عنه في اللمم فما هو اللمم نقل عن بعض اهل العلم ان اللمم هو ما دون الكبائر التي يقوم بها الحد فمثلا من يقترف جريمة الزنا فانه لا يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة الا اذا وقع في الحج بمعنى انه وقع في جريمة الزنا ووطئ فرجا محرما اما ما دون ذلك فهذا هو الذي فسر بأنه اللمم وحملوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الزنا على ابن آدم لا محاله فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ففسروا اللمم بأنه مقدمات الوقوع في هذه الجريمة من نظر فكلام فموعد كل هذا يعتبر من اللمم وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد باللمم يعني الوقوع في هذه الكبائر ثم الاقلاع عنها فالإنسان انما يؤاخذ فيما اذا داوم واستمر على الوقوع في الكبائر لكنه لو غلبه الشيطان ووقع منه مره ثم تاب فهذا هو الذي يسمى باللمه ولذهب الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال ان تفسير الايه في قوله الذين يستنبون كبائر الاذم والفواحش الا اللمم لا يبعد ان يشمل المعنيين معا ان يقع من الانسان مقدمات للحدود ثم يتوب منها او ان يقع في الحج لكنه يتخلص منه بسرعة التوبة والانابه بسرعة التوبة والانابة فكلاهما يسمى لمما لان الغرض من ذلك ان يستشعر الانسان بخطئه فيتوب والتوبه الله سبحانه وتعالى يقبلها ما دام العبد اعترف ورجع عن ذنبه الذي وقع فيه وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة ذكرها الإمام ابن رجب وهي مسألة الكبائر والصغائر فهل الصغيرة تحتاج إلى توبة كالكبائر الكبيرة أو لا؟ أورد المسألة أو الـ أو ال- أورد المسألة أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يرى أنه لا بد لي الذنب من توبه وإن كان صغيره ومنهم من يرى أنه لا يحتاج إلى التوبه لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يغفرها بفعل الحسنات فقال المساله الثانيه ان الصغائر هل تجب التوبه منها كالكبائر ام لا لانها تقع مكفرة لاجتناب الكبائر لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال هذا من مختلف الناس فيه فمنهم من عوجب التوبه منها يعني من الصغائر وهو قول اصحابنا يريد بهم الحنابلة وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين يعني الذين يشتغلون بعلم الكلام وهو علم العقائد وغيرهم وقد أمر الله تعالى بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر فقال جل من قائل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن وَيَحْفَظْنَ فروجهن ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِأَزْوَاجِهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آخِرِهَا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْبَةِ بعد ذكر هذه المسائل وهي تعد من الصغائر لأن غض البصر أمر واجب ومخالفته وهو إرسال النظر إلى المحرم يعتبر محرما لكنه لا يعد كبيرا لماذا لا يعتبر كبيرا لأنه لم يتواعد صاحبه بحد او بعذاب او بلعن فمن كان هذا حاله فيعد ذنبه من الصغائر لكن الله جل وعلا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون دليل على انه ينبغي الانسان اذا مقترف الصغيرة أن يتوب منها لأن عدم إظهار التوبة قد يؤدي به إلى الإصرار الإصرار على اقتراف الذنب والإصرار على اقتراف الذنب يعد كبيرة كما هو مقرر عند علماء الشريعة أن الصغيرة اذا اصر عليها فاعلها يعني استمر ولم يحدث لها توبة تكون كبيرة قال ومن الناس من لم يوجب التوبة منها يعني من الصغيرة الاعتبار انها مكفرة بفعل الطاعات كما قال جل وعلا واقف الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال ومن الناس من لم يوجب التوبه منها وحكي عن طائفه من المعتزله ومن المتاخرين من قال يجب احد امرين اما التوبه منها او الاتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات فإتباع الإنسان الحسنة السيئة هو بمذابة التوبة وال... وال... والاستغفار، فهو إما أن يتوب ويستغفر وإلا أنه يحدث قاعة من أجل أن تمحو تلك السيئة قال وحكب نعطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين أحدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء وآل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعة هذه مسألة أيضا فرعية متفرعة عن المسألة الأولى أو المسألة المذكورة وهي أنه إذا فعل الإنسان الطاعة بعد المعصية هل يقطع بأن الله عفى عنه تلك السيئة أو أنه لا يقطع بذلك مثل الكلام حول من مات وهو مرتكب كبير هل يقطع بتوبة الله له أو لا هذا ما نقله عن ابن عطية في تفسيره وقال إن, ان الناس في هذا على موقفين موقف يقولون بانه يقطع لان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك جوابا للشرط حيث قال ان تشتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، وجاء الاخبار بصيغة القطع فنقطع بأن الحسنات تمحو السيئات وتقطعها وتبطلها والقول الثاني أننا لا نقطع لكن يغلب على ظننا بأن الله يمحوها ويتجاوز عنها وهي شانها شان ارتكاب الكبائر وارتكاب المعاصي لأن من مات ولم يتوب فامره موكون من الله جل وعلا ان شاء غفر له وان شاء عذبه قال وحكى ابن عطيه في تفسيره بتكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين احدهما وحكاه عن جماعه من الفقهاء واهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث الثاني وحكاه عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء وهو في مشيئة الله عز وجل إذ لو قطع أو لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعت فيه وذلك نقض لعرى الشريعة وقوله وذلك نقض لعرى الشريعة يعني ان هذا القول يؤدي الى ان تنقض الاومور التي جاءت الشريعة الاسلامية مبينة وموضحة لها وهي أنه هناك فرق بين الحسنه وبين السيئه وان من اترف سيئه لا بد أن يتوب منها ويستغفر يعلق على ذلك الإمام بن بقوله قلت قد يقال لا يقطع بتكفيرها لأن حديث التكفير المطلقة جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة لأن قوله من توضأ فأحسن وضوءه من صلى صلاتنا هذه فهذا القيد وهو قوله أحسن وضوءه أو صلى مثل صلاتنا دليل على أنه ليس كل وضوء يكفره السيئات بل لابد ان يكون وضوءا كاملا وهكذا ليست كل صلاة تصلى تمحو ما قبلها من السيئات بل لابد ان تكون صلاة كاملة لان الله تعالى قال اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاشترط في الصلاة وفي الوضوء أن يكون محسنين حتى يمحوان أو حتى يكونا قادرين على محو الأثاب وعليه فكأن ابن رجب رحمه الله رجح الرأي الثاني وهو أنه ليس كل حسنة مكفرة لسيئة قبلها بل لابد أن تكون هذه الحسنة جاءت بالصورة وبالصيغة الكاملة قال وخرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا نرى أشياء من كتاب الله لا يعملوا بها فقال رجل منهم أقرأت القرآن كله قال نعم قال فهل أحصيته في لفظك قال فهل أحصيته في نفسك قال اللهم لا قال فهل أحصيته في بصرك هل احصيته في لفظك هل احصيته في اذرك ثم تتبعهم حتى اتى على اخرهم ثم قال ثكلت عمر امه اتكلفونه ان يقيم على الناس كتاب الله قد علم ربنا انه سيكون لنا سيئات قال وتلا قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فهذا الأثر أثر عمر رضي الله تعالى عنه بين أن وقوع السيئات ما داما قد اشتنبت الكبائر فإنه معفو عنه قال بإسناده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل, أهلي عن كل أهل ومال ثم سكت ثم قال والله ثم قال والله لقد كلفنا ربنا اهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها يعني الكبائر ثم تلا قوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال وخرجه البزار في مسنده مرفوعا لكن يقول والموقوف يعني أصح على أن هذا من كلام أنس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الرأي أو قول أنس رحمه الله مشابه قول عمر في أن ما دون الكبائر معفون عنه قال وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر فقال ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة فوصفهم بالاحسان لانهم اجتنبوا كبائر الإيه؟ الاثم ثم انتقل الى الكلام حول اللمم والمراد باللمم وتفسير اللمم سؤالامي كنا نظن انها يعني تتعلق بشهر رمضان و ب لكن سؤال يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بختان الفناء الفتاة فما حكم الفتاة التي لم تختن هل عليها معصية ام لا ام على الحكومة التي حرمت ومنعت ختان الفتاة وهل عدم الختان ليس بمعصية الجواب الختان بالنسبة للنساء مكرمة وبالنسبة للرجال سنة فلو ان انسانا عاش وادخل في الاسلام وبقي الى ان توفي يسن له ان يختن بالنسبة للرجال بمعنى أن الختال ليس بواجب في حق الرجال أصلا وإنما هو سنة وذلك لأنه يترتب عليه مصلحة صحيه تتعلق بالرجل لكنه لو بقي على ما هو عليه ولم يختتن لا يأثم والنساء من باب أولى وأم عطية رضي الله تعالى عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني اشهي ولا تنهيكي ومساله خطني النساء هي في الحقيقة اشبه بالعادة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها ورخص فيها لكنها لا تعدو ولا تتجاوز حد السنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي في كثير من المجتمعات الإسلامية بالنسبة للنساء عادة، يعتاد بعض الناس أن يجروها، وهي في حق الرجال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن سنة الفطرة أن من سنن الفطرة الختان. ومعنى سنن الفطرة يعني السنن التي اعتاد الناس أن يفعلوها وهي من تمام وكمالي الأعمال مثل الختان وقص الأظافر وقلم الأظافر وقص الشارب هذا كله بدائرة السنن فلا يصل إلى مرحلة أنه واجب حتى يقال ان من منعه يعتبر انه ارتكب اثما بفعل بترك الواجب فاذا كان ختم الرجال ليس بواجب فختم النساء من باب اولى يقول ما حكم من قال الاعتكاف لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد مع ان امام البخاري يعتكف في كل مسجد لا أعلم أن أحدا حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة لو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لكن هذه المساجد لها فضل يزيد على غيرها من المساجد ولذلك الاعتكاف يكون فيها أفضل من الاعتكاف في غيرها فإن من اعتكف في المسجد الحرام لا شك أنه ينال ثواب الصلاة بمئة ألف صلاة في كل صلاة يؤديها وألف صلاة في هذا المسجد وخمسمائة صلاة في المسجد النبوي في, المسجد في, في مسجد الأقصى خمسمائة في بيت المقدس والفقهاء يجيزون الاشتراك الاعتكاف في كل المساجد ما دامت تقام فيها الصلوات ويفضلون اذا كان الاعتكاف لزمن تصلى فيه الجمعة ان يعتكف في مسلم تقام فيه الجمعة يعني لو, أنا لو ان انسان نوى ان يعتكف يوم او يومين وهو في اول الاسبوع او في وسط الاسبوع يوم او يومين يمكن ان يعتكف في اي مسجد ما دام تقام فيه الصلوات الخمس وانما طلب منه ان يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات حتى لا يضيع الصلاة ولا يصلي في غير الجماعة اما اذا اعتكف نوال اعتكاف اياما منها يوم الجمعة فينبغي له ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعه حتى لا يضيع صلاه الجمعه وهكذا فالاعتكاف يكون في كل المساجد لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والالف واللام يعني تشمل كل انواع المساجد اما السؤال الثالث فهو سؤال ايضا حول قضية وهي مسألة كشف وجه المرأة كشف وجه المرأة هل وجه المرأة عورة او ليس بعورة هي قضية محل خلاف بين اهل العلم من قديم ومحل الخلاف انما نشأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ان المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين والفقهاء متفقون على ان المراه احرامها في وجهها يعني انها اذا احرمت تكشف وجهها والخلاف فيما اذا مرت بالاجانب لانهم تغطية المرأة وجهها في الإحرام يعتبر محظور وإذا غطته ارتكبت محظورا كما إذا غط الرجل رأسه فعليه فدية لكن اختلفوا في مسألة غطاء الوجه عند مرورها بالتغطية بالاجانب فذهب بعض اهل العلم الى ان المراه ما دامت مطلوب منها الا تغطي وجهها ما دامت محرمه لا تغطي وجهها وذهب جماعه من اهل العلم منهم الامام احمد واهل الحديث الى ان المرأة اذا كانت محرمه ومر بها الركبان او مرت بالاجانب تستر وجهها وجهها انها تغطيه يعني غطاء دائم وانما تستره الى ان تتجنب الرجال وتبعد عنهم ثم تكشف وجهها عملا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها كنا اذا مر بنا الركبان اسدلت احدانا خمارها او جلبابها على وجهها فاذا يعني بعدنا عن الركبان كشفت وجهها مما يدل على ان الاصل في حاله الاحرام هو كشف الوجه اما بقيه ال... يعني في غير الاحران فهذا محل خلاف بين اهل العلم ومن قال انه امروا بتغطيه الوجه استرادا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهم وأن نساء الأنصار رضوان الله عليهم وأن المهاجرات رضوان الله عليهم علمنا أو أفهمنا من هذا أن المرأة تغطي وجهها والأصل هو تغطية الوجه وأن كشف الوجه لا يكون إلا عند المحارم استدلوا بهذه الآية والذين ذهبوا إلى أن الوجه يعني ليس بعورة وأنه لا يجب تغطيته إلا أنهم اتفقوا يعني اتفق أهل العلم جميعا على أنه إذا لم تؤمن الفت لم تؤمن الفتنة إذا لم تؤمن الفتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها هذا باتفاق أهل العلم والخلاف في حالة ما إذا أُمِرت الفتنة والذي يبدو والله أعلم أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة هو الأمر الذي ينبغي أن ينادى به وأن يقال به خصوصا واننا في أزمان يعني أصبحت الفتنة هي الغالبة وهي السائده وإن كان الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالحج وأمر الناس أن يأتوا إلى بيت الله ويحجوا ومن ضمن أوامر الحج أن المرأة في حال الاحرام تكشف وجهها انما اريد بذلك ان يعيش الناس في حالة اشبه بحالة حياتهم في الجنة وان الناس يرمون ويقذفون ويبتعدون عن كل أو أن يخطر في بالهم أو أن يقع بينهم ارتكاب محظور لكن لما كان الناس لما يبلغوا هذه الدرجة والتقوى لم تكن هي الغالب والسائد فكان لابد من أن يراعى حال الناس فمن قال بأن المرأة في حال احرامها او في غير حال احرامها اذا تعرضت للرجال تغطي وجهها والله احلم قال الله تعالى فاعتزم النساء في المحيط الى اخر الاية ما معنى يعني المرأة اذا جرى عليها دم الحيض فانها لا يجوز للرجل أن يباشرها لا يجوز لزوجها أن يعاشرها لأن حال المحيط حال مستقذره والمرأة تكون فيها بمذابة المريضة وما يجري منها ويخرج منها من دم يضر بها حالة معاشرتها بل ربما اضر بالزوج ايضا واليوم كشف الطب الحديث عن كثير من الامراض التي تنشا من حاله معاشره المراه اثناء الحيض والله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك امرا محرما منهيا عنه فقال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا بامر من الله جل وعلا في البلاد الاسلاميه التي تحكم بغير شرع الله كيف يطهر الانسان نفسه اذا ارتكب كبيره الانسان يمكنه ان يطهر نفسه اذا ارتكب كبيره في البلاد التي تقام فيها الشريعه او التي لا تقام فيها الشريعه وذلك بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى والرجوع والاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من ماعز رضي الله تعالى عنه ما وقع وانه ارتكب كبيره الزنا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء إلى عمر رضي الله عنه ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألهما يقول أنا ارتكبت كبيره وأريد أن اطهر نفسي ماذا أصنع فقال له كل واحد منهما تب إلى الله واستغفر تب إلى الله واستغفر وهذا يكفيك لكنه رضي الله عنه كان يريد ان ينال الحد والعقوبه في الدنيا ولذلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني زنيت فاشاح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجهه فجاءه من الجهه الثانيه وقال إني زنيت فاشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه كرر ذلك أربع مرات وفي المرة الرابعة استدعاه وسأله هل بك جنون سأل أهله هل هذا الرجل يعني عاقل ثم لما اثنوا عليه خيرا وقالوا عاقل ورجل ملتزم ومتدين لقنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحمله على ان يتراجع فقال له لعلك قبلت قال لا يا رسول الله قال له لعلك لمست قال لا يا رسول الله الى ان أقر بوصف يؤكد أنه وقع في جريمة الزنا أقر بوصف يؤكد أنه وقع في جريمة الزنا ويقوله كالمروه في المدحله فعندئذ امرهم بان يقيموا عليه الحد وان يرجموه لانه كان مخصنا فالانسان الله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبه فاذا كان الانسان اذا اكبر بالله ثم تاب يقبل الله توبته فما دونه من الذنوب اذا تاب عنها الله جل وعلا يتقبل توبته يقول سؤال يقول أريد أو ما حكم من شرب ناسيا في رمضان هل عليه كفاره ام لا والسلام الجواب ان الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وامرنا ان نبدا الصيام ونمسك من طلوع الفجر لا ان تغرب الشمس فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام إلى الليل والصوم هو عن الأكل والشرب عن الأكل والشرب وشهوة الفرج والله سبحانه وتعالى بفضله وبكرمه وبمنه تجاوز عن أمته في الخطأ والنسيان في الخطأ والنسيان فإذا أخطأ الإنسان أو نسي لا يأثم ومن أكل شاء ناسيا أو شرب ناسيا يمسك ويتم صومه ولا يضره ما وقع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لكن لا يتعمد المحظور في التعمد المحظور في التعمد في من فعل ذلك على سبيل الخطأ لأنه يكلف بقضاء الصوم لكنه لو أفطر ناسيا فإنه لا يكلف بقضاء الصوم بل عليه أن يمسك بمجرد ما يتذكر أنه صائم والله أعلم يقول شخص أعطاني مبلغ من المال على أن أزاول فيه البيع والشراء ثلاثة ولي ثلاثة ولي ثلاثة ثلث الارباح يبدي لي وأنا أقوم بزكاتي الثلث الخاص بي. وهو ما اعلم عنه شيء هل يزكي ام لا فهل علي شيء بذلك جزاكم الله خيرا سؤال غريب اذا كان الشخص قد اعطاك المال على ان تعمل به وتتاجر فاذا ربحتم تدفعون ثلثا او يدفع لك الثلث ثلث الارباح وله الثلثان ثم تخبر انك تزكي مالك يعني الثلث ولا تدري هل هو يزكي او لا ما دام المال في يدك كيف يزكيه هو هذه الاموال التي تستغلون فيها لا تعدو ان تكون واحد من اربعه انواع اما ان تكون بهيمة انعام فاذا بلغت نصابا فالزكاة تجب عليك وعليه وما دونتما شريكان فأنتما شريكان في إخراج الزكاة وكذلك إذا كان المال الذي تشتغل فيه زراعة فإنكم متى ما حصدتم المحصول وبلغ نصابا يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة وإخراج الزكاة شركة بينكما وهكذا في عروض التجارة تخرجاني الزكاة شراكة وظل الراء اللي صاحب المال قد فوبك ايها الشريك المضارب فمن مسؤوليتك الواجب عليك ما دمت انت الذي تدير المال وأنت الذي تعرف مداخله ومخارجه وتعرف أرباعه ورأس المال فإنه يلزمك أن تخرج الزكاة إلا إذا كان نهاك صاحب المال فأنت تخرج الزكاة الثلث وتعلمه وتخبره بأنه يجب عليه أن يدفع الزكاة عن المبلغ المعين لكن كونك تسكت اتداءا ولا تعنى باخراج الزكاة مدعيا انك تخرج ما يخصك دون ما يخصه فانك لم تنصح له وانك لم تكن شريكا ناصحا وانك لم تكن يعني ممن يؤدي الامانة لانك لو كنت على ذلك لحرصت على ان يؤدى حق الله قبل ان تؤدى حقوق الناس